فألهمها فجورها وتقواها قد أسلح من زكاها وقد خاض من دسها كذبت ثمود بطواها إذ انبعت أشقاما فقال له رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه ف